فعتوا عن أمر ربهم فأخذتوا الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصرِّد وقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 117. ويحب لكم منه نذير مبين 118. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون به بل هم قوم طارون.